سألوا أهل الذكر إنكم سألو أهل الذكر إنكم لا تعلمون. آية درستها بس فلكاني إنجيل بوترد آية نخر آية بو قرآن والله أعلم. أماكم ملك جنجين جن لمزجوا ملايمس جوتكا همو بيانيه قنود أخوانات اگر دس منبرز بوكينه ما ايغنه برد بين براكانم قنوتي بيانيان بدعا ببردوامي ولما اذهب شافيج داكا بوچوناكا قنود بخويندرت بالكا بريتي او زيادهيك هاتو ومازال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا يا عمري خاصه اصلا بر دوام قنوتي لان وجب ان ين داخل دو تا وكوج لجيان الدنيا تشدروا الدنيا ام زياده ضعيفه برا الراوي تي ابو جعفر الرازي عيسى بن ماهان او راويه ضعيفه بو حديثك ضعيفه حديث ضعيفش عملي في اناك بلكه حديث الصحيحه كا وكله صحيحين ده هاتوا له البخاري ومسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا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 بلا قنوتي نازلة، جواز لقنوتي شيء، جواز لقنوتي وتر، استأوي كبيان دكر قنوتي وتر أبراهم، اللهم هديني في من هديت، وعافني في من عاديت، أو بياننا دخول ركوا قنوتي وتر، يا ماري خاصة صلى الله عليه وسلم فيري حسنك الكلام شوي بيخونه، لقنوتي وتر دابي خونه، قنوتي نازلة، أوه كبلا وصيبتكش يا تو دعاء أوبكى، إخويا مسلمانان سرخي خويب الله مصيبه لسريان لابي خويبون مننا مسلمانان مال سوريا بپاريزيو ونيان بپاريزيو تيگهشت اوابا دعاي نازيله اوايا قنوت نازيله نكتو نازانيچ چوك هندي كهس دوي في الله خويب كا لم مسلماناش كاكه وني مسلمان الله بلا مصيبه دال بلجهت خو جاناب دروجلر اوجانله قنوت باني دعات بمسلمانان كردو و دخو لبرد كردو دواي الله مدينا في من دعافنا في من عافته وتولنا في من تولد او خد عين نازيل نبره و فی الله چیه دکه تو بخوشتی نگیش تودی که وقت آب راجع قنوت که بیانیان صحیح نیه بوی نابه بخواند ری بقیه سر نیه ای که امام که خواندی موقعی منو تو چون بیه ای مشون امام امام لرکعتی دومی نوجیب بیانی هال صیح و با سام با اتفاق دبي بلا لقيناك مادام امام امام ان ما جعل الامام ليتم به وبركات سيملقالي ندانشه بلا سبحان الله امام ودانشتا ودانشتا دانشه تو دانشه تو داننش تو تا او ركعتي خوي دي مصر على السروه كيف خويتك باجنيه بيس دانشه بلام مك هر مصر بخوندي توهر تو تا سلام السلام ناكيد ناب متابعي ایا دستی لگال برز کیتو دست بود برز دکیتو زیاده و تو منابع متابع امام لزیاده دار بکرید. اول لعاق لعاقی چی تیری شو برای دیکا منو تو فلان و فلان لمسگو تکان دار. لو بدعاي نهینین چون خلق بزانه بدعاي. کتو جوکو خلق دست برز کیتو تاو تعرجی قیام دوبار برداوم دبی. بله آهال هر مسجد اتیم شده که آواشی اول آدستی برز نکد و یلا او جبرسیار دیت اگر خالق جبرسیار آری بوده دزبرد نکات او چیا لونه سرعت آجوم کنه سرعت که او نزنی لیت نو لا لیم تینشو در زانم ولاما او بدعای که اصلی نیه حدیث که صحیح نیه خوب بزرگیه دین داری تی بزرگ نکرد توبل ولی ولکو منبکی که من دزبرد نکامو تا با اسلوبیچی جوان به فرمونیانی ما مساجن من او حدیث زانه دفتر من ضعیفه امام شافعیش فرمیت ایدا صحح الحدیث فهوا مذهبی فر من مذهب من مذهبي حديثي صحيح نك حديث ضعيف به أو مذهب شافعي إجنيه للرأس ده جونكا أجر إمام نويد فر من أجر فتواء شافعي لقل أصل مذهبك خلافه أو مذهبك أي لبيرش مذهبك شافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي أو مذهبي بلا دزبر زناك أوى روجي كدور روجت ما شاذك أي خلك يشتري دزبرزناك تور دور دبيد عكنا منه سنة زيادة وأوجب بواقعين با دراوة زور مزجوت يالحمد لله وازي له دراوة وليها تو ملكها هر شر ميكردو على موضوع بيخش كذا زاني كذا بدنك أتوه على جالي كذا متابعينا كذا وازي له دراوة شندنشتي وابو بنومنا بو إبرناه بتطلقينا كذا متابعك متابع على كذي دا لو دا كلا نويا كذا هي نقلشتي زيادة دا والحمد لله وصلى الله, وصلى الله, وصلى الله, وصلى الله, وصلى الله. <تصفيق> اذ ارسلوا الذكر إن كنتم لا تعلمون